بسم الله الرحمن الرحيم حميم والكتاب المبين إنا في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا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 ذاءُلا إلَ يَقولُ إي إِللاا مَتَةُنَ الأُول وَما نَحْنُ بِمُ شَرم فَأتُ بأَبائن إِ كُ تُم صَادِقين أَهُم خَييرٌ أَمْ قَوْم تُببع وََّذينَ مِن قَضْنهِم أَهلَناَهُم إِهُ كانَوا مجرمين